This is <laughs> 109. فأذبت تموج واج بالقالعة 110. فأما تموج فأهلكوا بالطاغية 111. وأما عاج فأهلكوا 112. فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ترى القوم فيها قرعا كأنهم, كأنهم أعجاز نخل خير وتوعاها وتعيها, وتعيها اذنوا وعيا فردان في خف الصخور نفخه واحدا وحملت والجبال فدكت فدكت جكت في يوم اذون وقعت عواقب وانشقت السماء فهي يوم وال وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ كَمَا يَنْسِفُ يَوْمَئِذٍ تَرَى الذُّنُوبَ لا تَخْفَى لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كتابه بيمين فهو في عيشه راضيا في جنات عليا قطوفها دانيا كلوا اشربوا هذهن بما اسلفتم في الايام الخاليه وان ما ننوت كتابه بشم يقول يا ليتني لي لم أت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوا ان لا ان له لقول رسول كنين وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه إِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنَّكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ إنه لحق اليقين فتذبح باسم ربك العظيم